بسم الله الرحمن الرحيم تبا وَاللَّهُمَّ <تصفيق> إِنِّي زين السما والدنيا بما ففَ في رَب kan du الذين يرشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسوقوا لكم yeah oh. Naftibha wa alqulub min alzhi أذا فستعلمون كيف نزيل ولا قصد إلا الذي ننطق فكيف كان ما يمسك إلا الله بلدوا في قلوا الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أو <تصفيق> رحمنا <تصفيق> Oh. oh.